تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقر ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء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 رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي هِجْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَبْلُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا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 المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايدينا وارجلنا ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين وَلَوْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ